بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان من قدوة خمسين ألف سنة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 112. والذين في أموالهم حق معلوم 113. للسائل والمحروم 114. والذين يصدقون بيوم الدين 115. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 116. إن عذاب ربهم غير مأموم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 وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يفضون 110. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة